مَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ ادْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله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 يا فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ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 الَّيْن يَنفَعكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قل ۗ أُلمَن ذَلِذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً ۖ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مُّلْتَحَدًا قُولُوا إِنَّ اللَّهَ وَلِيُّنَا وَلَا نَصِيرَا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا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 تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من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 وَمَيْ يَقنُت مِْ كَُّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعم الْ صَالِحًا نُقْتِهَا أَجرََهَا مََّّتَينِ وَأَعْتدَنَا لَهَا رِزْبًَا كَريِيمَا يَا لِسَأََّ بِهِ لَسْتُكَ أَحَد مِنَ النِسَ إن اتَّقَيْتُمْ فَلَا تَخْضَعُنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقِرُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 وَالْمَرْأَةُ الْمُؤْمِنَةُ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إن أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم فِي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 وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 وَكانَ اللهَّ عَ كلُّ شيءَيْ إ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فَإِذاَا طَعمتُم فَ تَشِرُوا وَلَا مُسْتَأّسينَ لِلحَدِي إِ ذَالِكُم كََ يُقض بِيَّّ فَيَسْتَح مِن كُب وَلَّهُ لَا يَستَحِي مَِ الحََّّق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 la junaح عليهمn في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ابناء اخواتهم ولا ابناء اخواتهن ولا, ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ